لرسول الله صلى الله عليه وسلم موقع فضيلة الشيخ محمد حسان على الانترنت http www.muhamdhassan.org يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعول بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا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 ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وَثَمَّ مِنْهُم مَّرْجَالًا كَثِيرًا وَلِسَانًا فَهِا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ الَّذِي تَجْتَهِدُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يا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 وما زلنا نعيش مع هذه الآداب الزامية العالية الرفيعة التي يعلم الله جل وعلا بها عباده المؤمنين كيف يعاملون رسول الله صلى الله عليه وسلم وها هي الآيات تشير إلى حادث وقع من وقت بني ثمين الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم العام التاسع الذي سمي بعام الوقود وكان من بين هذا الوقت الأقرأ بن حابس الذي جاء ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجرات زوجاته رضي الله عنهن جميعا ظل ينادي على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا محمد يا محمد اخرج الينا يا محمد فلم يجده النبي صلى الله عليه وسلم فعاود الأقرع النداء يا محمد اخرج إلينا فإن حمدي زين وإن ذمي شون اخرج إلينا فإن حمدي زين وإن ذمي شين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله عز وجل زاك الله عز وجل فنزل قول الله تبارك وتعالى ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم الحديث ذكره الامام الصيوطي في الطر الميسور فقال اخرجه احمد وابن مردوي وابن جرير والطبراني بسند صحيح والترمذي بسند حسن ان الذين ينادونك من وراء الكسرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم ان النبي صلى الله عليه وسلم محتجب عن اصحابه وعن الناس إلا في أوقات يشتغل فيها بمهمات نفسه فكان إزعاجه في هذا الوقت من سوء الأدب معه صلى الله عليه وسلم ولكن لحياء النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقول لأصحابه ذلك ولكن الله جل وعلا لا يستحي من الحق فنزل قول الله عز وجل ليعلم هؤلاء وهؤلاء ومن جاء بعدهم كيف يكون الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن وضعت الصورة أيها الأحباب المنهج العملي للأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم تبدأ الصورة بوضع منهج متكامل لأسس مجتمع إسلامي كريم سليم العقيدة نقي القلب نظيف المشاعر وهدب الأخلاق عف اللسان عف السريرة تصان فيه الحرمات ولا تتبع فيه العورات ويبدأ هذا المنهج التربوي والاخلاقي الذي وضعه العليم الخبير الذي يقول ربنا جل وعلا في ذلك ألا يعلم من خلف وهو النصيص الخبير يبدأ هذا المنهج التربوي الأخلاقي بهذه القاعدة التشريعية العظيمة الكبيرة وبتثبيت هذا المبدا الكبير الخطير الا وهو مبدا التثبت ومبدا التبين للانباء والاخبار فيقول العزيز الغفار جل وعلا يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا, فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله تصبحوا على ما فعلتم نادمين الله اكبر انه التشريع من العليم الخبير يا له من مبدا عظيم ويا له من مبدا كبير انه مبدا التثبت والتبين التبين والتثبت من الانباء والاخبار لا تتخذ القرارات ولا تتخذ القرارات الا بعد التبين والتثبت من للمسلمين من هذا المبدأ العظيم الكبير ضاع هذا المبدأ العظيم وضاعت هذه القاعدة الكبيرة فأصبح كل مسؤول في مكتبه الوثير وتحت مكيفه الكبير أصبح يتخذ القرار دون تبين أو تشبث ضاعت هذه القاعدة وضاع هذا المبدأ العظيم الجليل وانا لاصحاب الاموال للذين تسرقنوا بالريالات والدولارات ان لهم ان يحسوا بالفقراء والمحرومين وذوي الحاجات بجره قلم تتخذ القرارات. تتخذ القرارات التي بها تخرب البيوت تخرب وتبكى العيون وتشرح القلوب وتاتي الالام فوق الالام المسلمون يا عباد الله يا عباد الله يا من استقر الإيمان في قلوبكم ينادي عليكم الله جل وعلا يا ايها الذين آمنوا ان شاء فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بشهالة فتصبحوا على ما فعلتم ناظمين والله يوم انضاعها المبدأ وضعت هذه القاعدة كمن فتنه وقعت بسبب قبر كالب نقله فاسق فاشر بودي أو يهودي او نصراني اصبح البودي مصدقا واصبح النصراني مصدقا واصبح الكافر مصدقا اصبح كلام البودي هو التقى واصبح كلام الكافر هو المصدق في وسط المسلمين في مجتمعات المسلمين وفي بلاد المسلمين وانا لله وانا اليه راجعون. كم من فتنه وقعت بسبب خبر كاذب نقله فاسق تاجر. كم من اطفال جردوا. وكم من حروب اشتعلت بسبب اخبار كاذبة نقلت دون تثبت او تبين او تحري كم من بيوت خربت وكم من رارساق تسبب بعض الناس في قطعها بسبب عدم التحري وعدم التبين والظلم البين وإنا لله وإنا إليه راجعون كان فرق بين الزوجين كان فرق بين الأبناء والأحباب والوالدين والإخوة بسبب ضياع هذا المبدأ الكثير وغياء هذه القاعدة التشريعية العظيمة ألا وهي إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا كم من الحروب كم من الحروب التي مات فيها ملايين البشر بسبب غياء وضياع هذا المبدأ يا عباد الله إنه مبدأ التشبت إنه مبدأ التبين إنه مبدأ التحري وإنا لله وإنا إليه راجعون والله ما وقعت على ظهر الارض فتنة في, في تاريخ الامه الطويل الا بسبب غياب هذا المبدأ وانا بسبب ضياع هذه القاعدة الكبيرة مبدأ التخبت مبدأ التبين ولتتجسد بين عينيك يا عبد الله خطورة هذا المبدأ العظيم فعليك ان تراجع سورة النور بسبب غياب هذا المبدى وهذه القاعدة العظيمة اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي النبي في شرفه في عرضه في امانته في فراشه في سوشه في عائشة رضي الله عنها بسبب مقولة كاذبه طيرها رأس النفاق عبد الله ابن ابي بن سلول عليه لعنه الله طير المنافق هذه العبارة وهذه القولة الآسمة وزل في هذه الهاوية السحيقة وفي هذه الهاوية الخطيرة بعض المسلمين ونقلوا الخبر الأليم الصبيح وإنا لله وإنا إليه راجعون زل بعض المسلمين في هذا الخبر يا عباد الله والحديث رواه بكونه الفخاري ومسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما خرج لاي غسوه من الغزوات اقرع بين نسائه ومن وقعت عليها القرعه اخذها النبي صلى الله عليه وسلم معه في سفره وفي احدى الغزوات وقعت القرعه على ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها وخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد انتهاء الغسوه وفي طريق العودة إلى المدينة المنورة وفي الليل تخلفت أم المؤمنين رضي الله عنها لقضاء حاجتها خلف الجيش وتاخرت رضي الله عنها لعقدها الذي انفرط من فضلها فعادت إليه لتأتي به وهي الفتاة الصغيرة في السن وعادت أم المؤمنين فوجرت الجيش وقد رحل ولم ينتبه ولم يلتفت أحد من الجيش إلى أنها ليست بداخل هودجها الذي كانت تتحجب فيه بعدما نزلت ايه الحجاب ورحل الجيش وذهبت أم المؤمنين فما رأت أحدا فانتظرت في مكانها وهي تعلم أنه أنهم إذا افتقدوها سيرسلون إليها وجلست رضي الله عنها وهي الفتاة الصغيرة فغلبها النوم فنامت نامت رضي الله عنها وكان صفوان بن معطل السلمي رضي الله عنه وارضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم قد كلفه أن يتأخر خلف الجيش لياتي بالمتاع الصاقط لأي فرض من أقراض الجيش ومر صفوان بن معطل فرأى سواد إنسان فأقبل فرآها أم المؤمنين وكان يعرفها قبل أن تنسل آية الحجاب فقال إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون تقول الصديقة بنت الصدير فاستيقظت باسترجاعه استيقظت بقولته إنا لله وإنا إليه راجعون فلما نظرت إليه خمرت وجهي في شلبابي. أي غطيت وجهي بشنبابي تقول والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه أي غير قولته انا لله وإنا إليه راجعون انا خطوان رضي الله عنه راحلته واعرب فركبت ام المؤمنين رضي الله عنها واخذها خطوان يقود لها الراحله انها زوج نبيه صلى الله عليه وسلم حتى أدرك الجيش في وقت الظهيره فلما راها لما را الهودج ورى خطوان راس النفاق عبد الله بن ابي بن سلول سال وقال من هذه قالوا عائشة رضي الله عنها فقال رأس النفاق الوقح قولته العثمة الآثمة الشريره قال والله ما نجت منه ولا نجا منها امراه نبيكم باتت مع رجل حتى اصبحت ثم جاء يقودها يا لها من قولة عثمة يا لها من قولة الآثمة الشريرة وطير المنافق هذه الكلمة. وهذه القولة. وتلقتها عصابة النفاق. وعصبة الكذب والاسم والبغي. وطيروا هذه العبارة. وهذه القولة الآثمة الشريرة. وسقطت الهاويه بعض المسلمين. الله اكبر الله اكبر سقط في الهاوية بعض المسلمين. وماجد المدينة المطهرة المنورة بهذا الخبر شهرا كاملا. الله اكبر. ها هو رسول الله. رسول الله يرمى في اشبته. يرمى في عرضه يرمى في فراشه يرمى في امانته يرمى في زوجته فكما في عائشه التي احبها من كل قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمى في طهارته وهو الطاهر الذي طابت طهارته على العالمين يرمى في صيامه حرمته يرم في صيانة حرمته وهو القائم على صيانة الحرمات في أمته يرم في فراشه في صرفه في عرضه الكل يرمى في كل شيء حينما يرمى في عائشة رضي الله عنها التي أحدها من كل قلبه يرمى في قلبه يرمى في حبه يرمى في دينه يرمى في رسالته يرمى في اغلى ما يعتس به اي عربي وفيما يعتس به كل نبي وهي الصديقة الطاهرة المبهرة المبرأة من السماء رضي الله عنها ترمى في فراشها ترمى في عرضها ترمى في شرفها بسبب غياب مبدأ بيني والتثبت نعم يا عباد الله ترمى في امانتها وهي التي تربت في العش الطاهي النقي النظيف وهي السهرة التي تفتحت في بستان الوحي وفي حقل القرآن وعلى يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصديق رضي الله عنه الرجل النقي النقي القلب النقي المشاعر يرمى في ماذا في شرفه في عرضه في ابنته وفي من في نبيه في زوج حبيبه الذي احبه من كل قلبه واحبه النبي من كل قلبه دعا يرنى الصديق رضي الله عنه في اغلى ما يعتز به اي عربي فصلا عن اي مسلم ويقول الصديق قولته المشهورة بمنتهى الحسرة والألم والمرارة يقول والله ما رمينا بهذا في الجاهلية افنرضى به في الاسلام والله ما رضينا بهذا في الجاهلية أفنرضى به في الإسلام يرمى في حراشه يرمى في وها هو الصحابي الجليل الطاهر النظيف المجاهد الثقة صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه يرمى في ماذا يرمى في خيانة في نبيه وفي سوشه التي أحبها من كل قلبه والله يوم أن يرمى صفوان في ذلك يرمى في دينه كله ويرمى في إسلامه كله بسبب ضياع هذا المبدأ ماشت في المدينة بهذا الخبر الأليم إنه التثبت والتبين يا عباد الله شهرا كاملا تموج المدينة بهذه المقولة الآمة والرسول صلى الله عليه وسلم يتألم آلاما تنوق بحلها القبال الراتيات بأبيه والأمني صلى الله عليه وسلم يتألم النبي يتألم النبي حتى أنه في بشريته في إنسانيته يرسل إلى اسامه حب رسول الله وإلى علي ليسالهما عن عائشة رضي الله عنها إنها البشرية إنها إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم ولحكمة يعلمها العليم الخبير يمضي شهر كامل لا تنزل آية واحدة في هذا الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر كامل يا عباد الله والرسول صلى الله عليه وسلم يتألم وعائشة التي عرفت الخبر وطح ذها الألم وتخدغها البكاء فلوطلق البكاء كفدها تتألم وهي تسأل امها ببراءة الفتاه النقية النظيفة النقية. او علم رسول الله بذلك? فتقول بلى. او علم ابي ذلك? فتقول بلى. او تحدث الناس بذلك? فتقول امها بلى. وتنام عائشة رضي الله عنها يدغدقها المرض ويطحنها الالم ويعصرها الخبر الاليم والفرية الخضيرة. وبعد شهر كامل يا عباد الله. يذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت ابي بكر الى عائكه التي تنام في فراشها تتلوى وتتالم والى جوارها الصبيط والى جوارها امها رضي الله عنهم جميعا وعن بيت ابي بكر يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يجلس محمد الانسان يجلس النبي الانسان يجلس الرحمه المهداه والنعمه المستاه يجلس إلى جوار عائشة رضي الله عنها ويحمد الله عز وجل ويثني على الله جل وعلا ويقول يا عائشة لقد بلغني عنك كذا وكذا لقد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل وإن كنت ألمنت بذنب فاستغفر الله وتوذي إليه فإن العبد إذا تاب إلى الله تاب الله عليه لأبيه وامي صلى الله عليه وسلم يا عائشة يا عائشة إن كنت بريه فسيبرئك الله عز وجل وإن كنت ألمنت بذنب فاستغفر الله وتوب الي فإن العبد إذا اعترف لذنبه وتاب إلى الله تاب الله عليه فقالت عائشه رضي الله عزا فنظرتنا بيها وقالت أشب رسول الله فيما يا لآبتي أشب يا أباك أشب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الصديق رضي الله عنه والله ما ما أقوله لرسول الله والله ما يجد ما أقوله لرسول الله فنظر كما أمها وقالت يا أماه أجيب رسول الله فيما قال أجيب عني رسول الله لا تستطيع الجواب فقالت أمها والله يا ابنتي أجد ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عائشة فقلت والله لا أجد لكم مثلا إلا ما قال أبو يوسف فصبر جميل فخبر جميل والله المستعان وعلى ما تصفون لا الله يا عائشه لكن الله يا عائشه لكن الله ايتها الصديقه الطاهره نعم يا عائشه نعم يا عائشه فخبر جميل فخبر جميل والله المستعان على ما تصفون قالت عائشه قالت عائشة فحولت وجهي وطجعت على فراشي وأنا والله أعلم أن الله مبرئ ببرأتي وأنا والله أعلم أن الله مبرئ ببرأتي ولكنني ما كنت أظن أن الله منشل في حقي قرآن يُذَّل ما كنت أظن أن الله منشل في حقي وحي يُذَّل ولسأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل الله جل وعلا في قرآنا يتلى تقول عائشة رضي الله عنها كنت أرجو الله أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا في نومه يبرئني الله بها تقول فوالله ما خرج أحد من البيت إلا ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مازلنا في البيت نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام وسري عن رسول الله عليه الصلاة والسلام اي زال عنه اثر الوحي وهو يضحك ويقول لعائشة كانت اول كلمة قالها ابشري يا عائشة فلقد ببرأك الله عز وجل ابشر يا عائشة لقد برมาك الله عز وجل فقالت أمها قوم يا عائسة قومي اشكري واحمد رسول الله فقالت عائسة لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل تسمى النبي صلى الله عليه وسلم وتلى على عائسة وعلى أبيها وعلى التي نزلت من العليم الخبير فلا عليها قول الله جل وعلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين جاءوا بالافك عفه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إذ كن مبين لولا جاءوا عليه بأرضات شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك فأولئك عند الله هم الكاذبون فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتخسبونه أينا وهو عند الله العظيم ولولا فَنَعْتَموهُ قُلْتُمْ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَلَّا تَعُودُوا مِثْلَهُ أَبَدًا إِن كنتم مؤمنين وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا ضطل الله عليكم ورحمته وأن الله رعوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا قطوات الشيطان ومن يتبع قطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء, بالفحشاء والمهن قَو وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا بَغَا مِنكُمْ لِلْأَحَدِ من أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ أَنْ يَشَاءَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَلَا يَأْتِي لَهُ الْفَضْلُ مِنْكُمْ وَسَاءَ أَنْ يَأْتُوهُ والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات المحصنات الغافلات المؤمنات إن الذين يرمون المصنات يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا, لعنوا في الدنيا وَالْآخِرَةِ ولم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وَأَيْدِيهِمْ وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم إليه يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون أولئك مبرؤون مما قولون لهم مغفرة ورزق كريم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفي قراءه اخرى فتثبتوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد فيا ايها الاحباب من اجل خطوره هذا المبدأ وخطوره هذه القاعده يجب على كل مسلم ان يتبين وان يتثبت قبل ان يتخذ اي قرار واخص بالذكر المسؤولين عن المسلمين في كل مكان يجب على كل مسلم ان يتبين وان يتثبت ويجب عليه ان يكلف نفسه ان يسمع من المتهم قبل ان يتخذ القرار والا فليست القرارات سهله هكذا فسوف يعرض الجميع أمام محكمة قاضيها الله تعلم خائمة الأعين وما تخفي الصدور والله الذي لا إله غيره إن الظلم, ظلمات يوم القيامة. إن الظلم ظلمات يوم القيامة فكم من الناس ظلم خلق الله وعباد الله وذهب إلى فراشه فنام وغط غطيطا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد يا رب العالمين اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد يا رب العالمين اللهم إني قد بلغت اللهم فشأ يا رب العالمين وفي مقابل هذه الصورة القاتمة صورة الإس صورة الظلم صورة الطغيان والبطش صورة علم التثبت والتحري نرى صورة أشرقة جميلة وضيئة تعلموا هذا الأمر تعلموا هذه الصورة واصبعوها في قلوبكم وقلوب أبنائكم وبناتكم من هذا الفتى المؤمن إنه الفتى الذي لم يتجاوز العشرة إلا قليلا إنه عمير بن سعد رضي الله عنه ذلكم الفتى البار الذي أحب رسول الله من كل قلبه وتمكن الإيمان في كل كيانه وتغلغل في كل جوارحه عمير بن سعد مات أبوه وتزوجت امه برجل ثري يقال له الجلاس بن سويد وأحب عمير الجلاس حبا شديدا وأحب الجلاس عميرا حبا سديدا لإيمانه وصلاحه وتقواه، وفي العام التاسع لغسوة تابوت أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يتجاهدوا وأن يستعدوا لهذه الغسوة البعيدة في الوقت الذي اشتد فيه الحرب وأمرهم بالإنفاق ولما كان المال في أيديهم اسرعوا بالإنفاق ولكن سكن المال في قلوب المسلمين في هذه الأيام فمن أجل هذا المال يظلم ويبطش من أجل الحفاظ على كرسيه السائل وعلى منصبه الفاني الذي يدر عليه الريالات والدولارات جاء الجميع بكل أموالهم جاء الصديق بكل ماله وجاء عمر بن ماله المسلمون الصالحون في الانفاق في سبيل الله وتباطأ المنافقون الخالفون وسطت الهمم والعزائر وعاد الفتى المؤمن عمير بن سعد الى زوج امه الجلاء بن سوي ليقص عليه اخبار البطولة واخبار البذل واخبار العطاء واخبار الانفاق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليستفر همته لينفق في سبيل الله واذب الجلاس بن سويد يقول قولة تخرجه من الاسلام لقعة واحدة وتدخله في الكفر من اوسع اقوابه يود الجلاس بن سويد على الفتى الباب المؤمن ويقول له والله إن كان محمد صادقا فنحن أشر من الحمير والله إن كان محمد صادقا فنحن شر من الحمير وذهل الفد وسقط في يده ودارت به الأرض ونظر إلى الزلاف وقال والله ما كان أحد على ظهر الأرض بعد رسول الله أحب إلي منك ولقد قلت مقالة إن أعلنتها فضحتك وإن أخفيتها عن رسول الله كنت نفسي وديني فتا إن أعلنتها فضحتك وإن أخفيتها أهلفت نفسي وكنت نفسي وديني وإني ذاهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لاخبره فكن على بينة من أمرك وانطلق الفتى البار الصادق إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وأخبره بما قال سلاس بن سويل هل اتخذ النبي قرارا؟ هل أصر النبي صرمانا؟ هل أصر النبي حكمة؟ والذي جاءه ثقه الذي جاءه شاب صبي موثوق الثقه فما أصر النبي القرار؟ وما اتخذ النبي الامر بل قالت اجلس يا عمي وارسل النبي احد اصحابه لياتي بالفلاح بن شويه انه التثبت انه التبين قال سليمان للغدهد فننظر اصبغت ام كنت من الكاذبين نحن لا ناخذ بهذه الكلمات المعسوله وبهذه الكلمات الحلوه فان كل احد يريد ان يثبت لنفسه الحق ويريد أن يزح عن نفسه المسؤولية ولكن هيهات هيهات فإن الكل مسؤول أماماً يعلم السر وأقفى قال النبي عليه الصلاة والسلام اجلس يا عمي وارسل أحد أصحابه فأتى بالجلاس بن سويه فأقبل الجلاس وحيى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه فقال له النبي يا جلاس ما مقالة سمعها منك عمير بن سعد وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله عمير فقال الجلال لا والله يا رسول الله ما قلت هذا ما قلت هذا أبدا وإني أحلف بالله أن عميرا كذب عليه ونظر النبي إلى عمير بن سعد وقد احتقن وجهه بالدم وتشاقص في على خديه وعلى صدره مدرارا وهو يرفع رأسه إلى السماء يرفع عمير الفتى البار رأسه إلى السماء بعد هذا الموقف الحرج وهو يدعو الله جل وعلا ويقول اللهم أنزل على نبيك بيان ما تكلمت به اللهم أنزل على نبيك بيان ما تكلمت به واستجاب الله دعوة هذا الفتى فعضت الدعوة إلى الله فاستجيبت فنسل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذتوا ما كان يقوله تعلم صحابة أن الوحي أتمثل فتعلقت الأنظار برسول الله صلى الله عليه وسلم وصمتت الألسنة وهدأت النفوس وسكنت الجوارح واستخصت الأنصار برسول الله صلى الله عليه وسلم والسلاة بدأ يظهر عليه القوم وبدأ يرتعف وبدأ يتحلل الفتى البار المؤلف عبيل بن سعد رضي الله عنه وسري عن النبي صلى الله عليه وسلم اي زال عنه اثر الوحف وهو يبتسم وهو يتلو قول الله جل وعلا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم الله اكبر وارتعد الجناز ابن سوين وقال صلى الله عمير يا رسول الله واني لمن الكاذبين اتوبوا الى الله يا رسول الله اتوبوا الى الله يا رسول الله والتفت النبي الى الفتى الصادق الى الفتى البار الى عمير بن سعد وهو يبتسم ومد النبي يده الشريفه الى اذن عمير بن سعد وامسكها برفق وقال لعمير وصلت اذنك ما سمعت وصدقك ربك يا عمير الله اكبر وصلت اذنك ما سمعت وصدقك ربك يا عمير انه الصدق وانه التثبت والتبين وفت اذنك ما سمعت صف وصدقك ربك يا عمير وبعد ذلك ايها الاحبه يذكر الله الصحابه والمسلمين جميعا بالنعمه العظيمه بالنعمه الكريمه الا وهي واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان واولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم اللهم ارزقنا الصدق في اقوالنا اللهم ارزقنا الصدق في اقوالنا وارزقنا الاخلاص في اعمالنا اللهم ارزقنا لسانا ذاكره وقلبا شاكرا وجسلا على البلاء صابرا اللهم ارزقنا اليقين فيك اللهم ارزقنا التوكل عليك اللهم ارزقنا الصبر على بابك اللهم ارزقنا الاستعانه بك والاستغاثه بك اللهم ارزقنا يقينا يباشر قلوبنا واخلاصا يصدق اعمالنا وصدقا يباشر اقوالنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الصادقين اللهم طهر السنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأعمالنا من الشرك أنت ولي ذلك مولاه اللهم اصفل لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا ترى لأحد منا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا طردشته ولا مريبا إلا شفيته ولا دينا إلا أتيته ولا حاجة لي لكاربها ولا نافيها صلاح إلا قضيتها ويصرتها يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرثوما وتفرقنا من بعده تفرقا معظم ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهدنا اللهم تقبل منا واقبلنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ووفق الأمر الامر لما تحبه وترضاه انت ولي ذلك مولاه يا رب العالمين هذا واكرنا الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذا ما كان من الله وما كان من خطأ او سهو او زلل او نسيان فمن ومن الشيطان والله ورسوله منه براء ان اعظم خدمة نقدمها للاسلام ان نشهد له شهادة عملية على ارض الواقع بعدما شهدنا له شهادة قولية بألسنتنا، فكن أهلا لهذه الأمانة التي طوق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعناقنا اخي الفاضل أخت الفاضلة نرجو أن نكون قد أضفنا إليكم ما يجدد إيمانكم بالله وحبكم لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنكن اهلا لهذه الأمانة ولنقم بحق البلاغ عن الله ورسوله بدعوة الآخرين لسماع هذه المادة وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته